السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك سيئه إخوتي ما زلنا مع فضيل الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محمد إسماعيل محمد عبد الرحيم. محمد عبد الرحيم. إذا حضرت استخرق جوز سفر. نتشرف ونسعد وما زلنا نعاني الإنابة. الإنابة شيء من المعاناه اللذيذة في الرجوع إلى الله. كما رجعت إليه اعتزارا. فارجع إليه إصلاحا وكما رجعت إليه وفاءا فرجع إليه عهدا العهد الذي يخشاه فضيل الشيخ حازم أنه ذكر إن سيد الاستغفار اللي يخوف فيه العهود التي تقطعها على نفسك وهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك مخوفان الشيخ يقول مخوفان كلمة ان انا اقول له انا عبدك انا على عهدك ووعدك وان كانت مقيدة بما استطعت على قد ما مقدر وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء كان انا عبدك على عهدك ابوء الخوف من هذه الوعود والقيود التي يجعل الانسان نفسه ولذلك أبوي الله يرحمه رحمة وسعى وكان تلميذ أبوك عليه رحمة الله ربنا يرحمهم الاثنين كان يخاف جدا أن يقول أتبت إلى الله ورجعته الله ونذبت على ما قامني من الذنوبة المعاصمة الخلفات وعزمت على أن لا أعود إلى شيء من ذلك أبدا وأشهد الله على ذلك كان يبكي وما يقول هاش الله أكبر يقول ما أدارش أشهد الله على ذلك والله لعل هذا الخوف من أن يقول أرجى له إن شاء الله عند الله من حتى ما قاله هذا قلب شعر أحس فأرجى له انه لا يريد أن يتورط في أن يشهد الله على شيء هو مش متأكد وخايف تكون يا سلام هذا هو القلب المؤمن الصادق لأنه حتى كلمة ما استطعت أنا على عهدك ووعدك ما استطعت هو مين يشيخنا فينا مستطيع لا مين فينا فعلا بيبدو لحد الاستطاعه لنبقى بنستطيع شيء وما بنوصلوش لا. هو احنا بنتصور إنه ما استطعت هو حل لا ما في ناس كتير عندهم استطاعه لما هو افضل من هذا ولا يفعلون وانا منهم وأنا منهم كلنا غالبا منهم يعني الناس لا يبلغ درجه العمل الاستطاعه فعل ما, ما بيحصلش هناك كسل هناك تخاذل يستطيع أفضل من ذلك فالإنسان المصيبة في صدقه حتى في كلمة نصة طيب الله رحمة منه قال له ما استطعت قال له كده قال له أنا على عادك وعادك ما استطعت لا تكلف نفسه إلا وسعه لا. لكن ده انت حتى مش عارف توصل لما استطعت ده مش راضي توصل له لذا أنت تستطيع الشيء ولا تفعله والإنسان أحيانا يستطيع الشيء وما عنده الشواغد وكل شيء تماما 24 أراته يقدر يوم يتوضع يصلي ولا يقوم هناك من يفعل هذا نعم عشان كده يبنقول لنا الرجوع إليه أهدا بالإياس من عملك نعم أنا فقط قبل إذا أذنت لي حضرتك الحقيقة الكلمات اللي حضرتك جزاك الله خيرا يعني كأنك بتوقد الجذوة بها يعني الواحد يتكلم انفعالا بها حقيقة يعني هو كما رجعت إليه اعتذارا فرجع إليه إصلاحا نعم وكما رجعت إليه وفاء وفاء ارجع إليه عهدا ارجع إليه عهدا هو هذا الكلام معناه إيه ما يقوله القائل بهذه الكلمات الثلاثة إنه بيفرق بين الباعث على العودة إليه نعم يعني أنا إيه اللي خلاني أرجع إلى الله لإلا الدافع ولإلا الغائية أيوة نعم وإني أسكن ذا على إيه بقى أسكنه عليه أنت رجعت إلى الله اعتذارا يعني نعم. شعورك بألم الذنب ورغبة التوبة وأن الله عظيم كبير وأنك تريد أن تعترض إليه رجعت إليه اعتذارا نعم. ففاضل تسكن ذا على وظيفة زي ما يقولون تحطه على درجة أيوه. تسكنه على درجة اللي هي أن تعود إليه اصلاحا استمر إصلاح. ما تخليش ان انا اعتذرت وبعد كده خلاص ما هتعب نفسي مكفاية ما لا وانما استمر رجعت اليه وفاءا ففاضل انك ترجع اليه عهدا انك تعاهده على الاستمرار في هذا لذلك انا فعلا تعجبت وليه الانابة بعد التوبة وليست قبل انا رأيي لا انا رأيي ان الانابة يعني متلبسة بالتوبة. ومداخلة في التوبة وهي التي تجعل العبد يرجع إنما بجد. هو يريد أن يحول التوبة إلى منهج دائم إنت رجعت ليه خلاص الحمد لله واضح رجعت ليه إنما عليك تطلع بقى من ليدي وتبتهي تشوف طب انت عايز إيه بعد ذلك ولذلك رجعت اعتذارا يبقى تستمر إصلاحا رجعت من باب الوفاء لله عز وجل بأنه ربك وأنت عبده فتستمر آآ آآ آآ فتستمر آآ عهدا وهكذا النقطة تفضل يكون نكلم على إن العهد فالإيأس من عملك اللي هو حديث, حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله نعم قال ولا أنت قال ولا أنت نعم. فالذي يمجع الى الله بعد التوبة مايفكرش هو جدا خلاص وصل نعم. لا ده انت محتاج رحمة ربنا. الاياس ال ال من عملك يعني عمل الانسان انا اريد ان اضرب له مثلا بسيطا جدا لو ان هناك رجلا عظيما جدا في الكون مثلا خلينا بلاش نقول عظيم حتى نقول طاغية ملك شيء كبير جدا عالي في الارض فالانسان ربما لو انه فقط التفت عنه ولم يعطيه اهتماما ديف حد ذاتها جريمة في في الظرف القائم لا. فاذا ما فعل الانسان شيئا بسيطا لكنه لمقام هذا الجبار وهذا الطاغية شيء فظيع، فانه يذهب ليعتذر اليه اعتذارا بالغا بالغا يقول له اعمل معروف انا والله اسفة فإذا ما اعتذر إليه وذهب إليه بهدية طيب افرض بأن الغلطة لم تكن قليلة كانت كثيرة كانت الضخمة جدا واعتذرت وقبل عذري فلو أنني أنا يعني أريد أن أكرر هذه الجملة لو أنني أذنبت ذنبا في حق مقام كبير عالي وكان هذا الذنب فظيعا، نفترض أنني أذنبت ذنبا فظيعا، فلكي يغفر لي هذا الذنب ذهبت وتقربت إلى هذا الكبير وأهديته هدية وفعلت كيف من العاقل الذي يقول أنني أنظر إلى عملي في الاعتذار ولا أنظر إلى ذنبي الذي أجرم من يقول أقول له ما أنا جيت لك واعتذرت لك وجبت لك هدية مش أنظر إلى أنت مثلا قتلت قتيلا ولا سرقت مالا ولا كنت عهدا ولا ولا ولا تنظر إلى أنك زرتني واعتذرت لي واعطيتني هدية لذلك الذي ينظر إلى عمله هو في الحقيقة في اللحظة التي ينظر فيها إلى عمله يسقط نظره إلى مقام ربه ويسقط نظره إلى عظم ذنبه لا يرى الإنسان عمله أبدا إلا إذا سقط من قلبه تذوقه لمقام الله وتذوقه لعظم ذنبه شكرا بيقول له إيه أيوة. ونظر البصير الصادق لم يدع له حسنة بحال الله الله فعلا وهذه حقيقة وقالوا من ذاق طعم نفسه هلك هلك أول ما يحس في نفسه بميزة ولذلك أهل الأهل الأهل التقوى هم ليسوا متواضعين يعني يوم الشاعر إن هو كبير وبيتواضع هو مش حاسس أصلا أنا بقولها مش عارفة فريقة حضرتك تكريني عليها ولا لا نقول أحيانا كأنك مثلا سلفت واحد عشر تلف جنيه قلت له ديني كل شهر جنيه فبيديني كل شهر جنيه فجاي بعد فترة بقول فين الجنيه قال لي الله. لا ما أنا بديك كل شهر جنيه آه مش أنت بتديني آه. ده من اللي عليك فنفس الشيء اللي بيقدم شيء لربنا مش بيعطي لربنا ده من عليك. نعم نعم وهذا بعد آخر من أروع ما يكون يبقى إذن لو أنني أذنبت في حق الله فإنني لا أنظر إلى عملي لأنه لا يكافئ لا يساوي درجة الاعتذار المطلوب عن الذنب وأيضا لو نظرت إلى نعماء الله فإنما أرده الله من شكر لا يكافئ هذه النعمة العقيم دي ديون أنا مش فعلا مليون جنيه برد جنيه كل شهر ايه ده يعني هتعيرني بجنيبة بتديويني كل شهر وما هو إلا أمالي ونسبة لا تذكر نعم لا. فالحبد لا يرى عمله بل يراه ولذلك دائما الإنسان هو مثلا والحقيقة ما أعتقد ما من إنسان منا إلا مرة بهذا لو الإنسان في يوم من الأيام فعلا أحسن الوضوء وصلى بالليل شوية فعلا يتسلل إلى نفسه يا سلام ما أجمل ما أجمل وقفتي في المحراب والنور مطفي والناس نيمة وأنا بصلي الحمد لله ثم إذا بكلمة الحمد لله اللي هي المفروض شعور بالنعمة تبتدي تتسلل إلى أنه إيه يرى نفسه. آه يرى نفسه هو يرى نفسه منسوبا إلى من يا ترى إلى النائمين وإلى الغافلين إلى من, يصلون الف... إلى من لا يصلون الفرائض حتى إلى من أنت بتنسب نفسك؟ أرأيت رجلا يثني على جمال امرأة مثلا ويقول لها يا سلام أنت أجمل كثيرا من القرود يعني يعني لا يمكن أنت والله ما رأيت مثلا كلبا ما شاء الله ما ولا كلبا ولا حمارا. <تصفيق> احنا ندخل في إحنا شايفين نتكلم في السياسة. أحضروا كنت بتقول حتى جميلة أن المتقين حين يرون أنفسهم مقصرين فليس هذا تواضعا نعم ذي صحيح هو لا هو لا يذوق في قلبه أنه مرتفع ويحاول أن يمثل أنه يعني أن يلين للناس لا هو في هو مش بيفتعل التواضع ده هو كده نعم هو لا يرى انه هو اعلى من كذا اصلا ومش حاس انه عنده حاجة اسمعلي بجملة للرفعين مصطفى صادق الرفعي في كتاب وحي القلم نعم يقول ايه قولوا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم اصابه كاصابه المرض تكسر نفوسهم كما يكسرها المرض الله تكسر نفوسهم كما يكسرها المرض وتفقدهم شهية الشهوات كما يفقدها المرض الله رائع وانا اوصي بهذا الكتاب الحقيقة ان يقرأ جميل تعرف فضلتك جزاك الله وخيان ربنا ينور بصيرتك هذا الجلال والإكرام امين امين انا دايما اتذكر الصيام صيام رمضان وفي الحقيقة صيام رمضان مش من الجوع ودي الحقيقة من الاخطاء الشائعة ان احنا بنتصور انه عشان نتعلم الجوع والعطش لا احيانا الواحد بعد السحور مباشرة وخلاص اكل وشرب وشابع ومفسوط 24 ومش له جعان ولا هو عطشان ولا اي شيء انما مبدأ انه عنده القدرة عنده السلطة عنده الجبروت انه يمد يده على اللي هو عايزه ياخده ينكسر هو ده هي مش هكاية كسر الشهوة شهوة الطعام والشراب لا دي كسر شهوة القدرات ال, ال, ال, ال ده ذل الإنسان ده, ده الله عز وجل يكسر في الإنسان هذا التسلط على الحاجيات وعلى الأشياء يقول له انت ما تقدرش مدي ايه ده. ففعلا الواحد بيجي على حق انا اتكلم عن تجربتي يجي على اخر رمضان يحس انه فعلا مكسور فعلا مكسور اتكسر اتكسر القدرة بتاعت اني يبقى معايا ابني صغير وعلشان ما يبقاش محروم من حاجة اللي يطلبه أجيبهولو. ما أنا بجيب فلوس ومعايا سيارة وقدر بالتليفون يجي الحاجة للبيت وعندي مجرد اني اشوف حاجة أريد أن أمد يدي إليها فأستطيع أن أمد يدي ده بيصنع في الناس جبروت. جبروت فيأتي تأتي ما تفضلت حضرتك به من التقوى تكسره تكسر تكسر، فالعبد يحس إن هو حضرتك قلت إيه إنه كما يكسره المرض أوه. يعني يجعل التقوى إصابة فيهم كإصابة المرض تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض الله يعني الله. الإنسان التقي لما يجي الشهوات مش هو بيعمل لانه كده عشان ما يبصش على واحده ايوه هو مش نفس هو بالضبط مش قادر ملوش نفس اه هو منكسر لله تقول له مالك مفيش حاجة بس آه. هو كده قاعد ليه بعيد خلاص خلاص هو, هو كده ما عندوش انما اول ما تقوى قواه اه وقدراته تزيد مفيش حاجة تكسره نعوذ بالله منها تلاقيه بهذه الصوره ولذلك حركة الخد ولا تسعر خدك للناس انا في تقديري دي في معظم الاحيان مش اختيار ده سا الواحد ساعات يلاقي نفسه اتلوى كده هو مش آذي. اه بالضبط كده شيء معين اتنفخ فيه فدماغه قلبت حاجة تانية تلاقيه نزل هذا الكلام من يفعله بغير قرار من غير ما ياخد قرار اني هعمل كده ولا هعمل كده ولا هبقى في اخر الصفوف ولا هبقى في الاول هو التقي ليه لان اللي خلاه يعمل كده مش قرار بياخده انا سمعت فضلت الشيخ محمد حسين يعقوب بيتكلم عن كده فقررت ان اكون في مؤخرة الصفوف وان اسير متواضع وان لا يطول بصري الى السماء كما يطول الى الارض وان اجلس كذا وان لا افعل كذا ده مش قرارات ده هو شيء تحرك في نفسه فاصبح عبدا بهذه الصورة ولذلك هذا العبد نفسه باللحظة سبحان الله اللي ينقلب الحال ويبقى قدام مثلا كافر او معاند للشريعة او شيء تلاقيه تحول الى اسد عزيز أوه عليه أوه هو الله فين الانكسار اللي انت كنت فيه كان دمسيل بقى اه ده نفس الروح فيها اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين أيه أيه. نفس المادة زي ما المية سقت فطلع ده حادق وده حلو مش مية واحدة سيديها الزرع دي طلعت شجرة حدا برضه النفس سقيت ببي ببي بري الإيمان فتواضعت للمؤمنين وعزت على الكافرين وصارت رقيقة مع الطيبين وصارت عنيفة على المعاندين المسألة بهذه الصورة تكون يعني يكون إنسان متلقي من الله عز وجل نعم هي بقية الأخيرة وهي شيم برق لطفه بك يا سلام شيء مؤذنة عباد مشرع شاي مؤذنة ضرق دي ايش <تصفيق> راجع <إجبعاشر. تصفيق> طيب خلينا نقول يعني احنا محتاجين لطف الله سبحانه وتعالى شيء ما هو يا فضيلة مولانا وحضرتك علمتنا وعلمت الناس ربنا يجزيك خير يا رب ان المقطع اللي ممكن رب العالمين يدخل فيه على العبد ممكن يدخل عليه اجله اجله في اللحظة التي هو فيها مذنب ولم يتب ممكن في اللحظة دي أن يؤخر الله هذا القدر شيئا قليلا ليتوب العبد لطف. لطف، ولذلك قال تعالى في الآية العظيمة أولم نعمركم بالقدر بالمآس الذي يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يعني إحنا عيشناكم في الدنيا عيش زمن عمر باليوم والساعة والثانية مقصود ليكون لتكون قد استوفيت كل الامكانات والحظوظ والاحتمالات اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فلحظة لحظة قدر الله هي لحظة لطف الله بالعبد وهي لحظة الله عز وجل التي يختارها للعبد حتى اذا ولذلك الذين أفلتوا لطف الله أوه. وماتوا وقالوا يا ربي ارجعوني لعل اعمل صالحا فيما ترك الله تعالى قال ولو ردوا لعادوا لا لا. لو ردوا لعادوا دول مش من النوع اللي كان فاضل لهم حاجه هما مش فاضل لهم لو حاجة. كان فاضل ولو علم الله فيهم خيرا لاسماهم نعم بارك الله فيك هما لو فاضل لهم كان ربنا اداهم لانه لطيف لطف الله مكتمل لم يكن قد بقي وقت لو بقوه لعادوا ولا ظرف لو عايشوه لعادوا ولا قدر لو نزل بهم لعادوا كل ذا كان خلص ولم يعودوا وهم ماتوا شافوا لو ردوا لعادوا لما نفعه فلطف الله مكتمل في اقامة الحج على عبده يعني اذا اذكرني هذا بموقف حدث من السنين شوية طويلة ان الاخوة الولي تعالى في واحد طف ثلاث أشواط ومش عايز يكمل <تصفيق> في رمضان كانت عمرت رمضان ومضيت ضايته رجل الرجل طف ثلاث أشواط ومش عايز يكمل عمل حاج قوم كمل لا مش قادر طب نجيب لك كرسي ليه وانا مكسح هركب كرسي طب حضرت وحريح في الفندق شوية ساعتين ثلاثة وتعالى تاني كمل. لا انا خلاص تعبت هقل على لبسنا. والله ساعتها الاغوة قاعدنا كلنا حواليه نبكي يا ما ملايين نفسهم يوان والله دا حضرتك رجل رقيق مع ان ساعات الناس يتصوروا ان حضرتك لشدتك في الحق انما انا لو ما كان حضرتك هقول له ان شاء الله ما قمت صدقني هقول له كده هقول له ان شاء الله ما قمت <تصفيق> المحروم ومنحور محر رحمة الله انت حر انت لو ما يعني اسف اللي حصل بحكي اللي حصل ساعتها لا الموقف كان شديد على النفس بقول كده الحطل في بالي ان في ملايين من المسلمين نفسه وييجوا هنا ولو هيطوفوا على رسهم نعم على ايديهم ورجليهم والله لكن ده ربنا يأتي به الى هنا وما زالت في قلبي هذه القسوة يا سبحان الله عجيبة جدا نعم. فلما وقد ركلم الشباب بالاخوة يعني بقول لهم. دي من إقامة الله الحجة على العبد، مم. الرجل ده كان هيجي يوم القيامة يقول له رب أنا كان نفسي في عمره لو كنت لات عمره كنت اهتديت فبنقول وديتك عمره وبرده ما تدك سبحان الله ما سبحان الله فالله الحجة البالغة لطيف لطيفهم الله. بعباده سبحان, سبحان الله فسيم برق لطفه بك مش رحص <تصفيق> <تصفيق> اما إذا اللطف لعله لعلنا نكتفي بظهوره في هذه الكلمات. أما البرق آه فتلك كلمة لافتة آه لأن البرق معروف هو لحظة الوميض المفاجئة فلاش الكاميرا اللي بتصور التصوير الضوئي دي دي بقى لحظة واحدة. ديني فلاش يعني تحرق و... <تصفيق> يعني هذا الوميض. يح يحرق في لحظة، فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتكلم عن خلق موجشيم شيمة الخلق خلق الخلق اللطف الذي يأتيك في ومضات لا تكاد تشعرها يأتي في توقيت محدد تماما عشان تحتاج شيء تتطلع عليه ولامحه. نعم نعم قراءته. قراءته. نعم قراءته نعم. بالضبط كالرادار أي الرادار أي... بيستطلع ما هو الـ الـ الهدف اللي بيتحرك على شاشة الرادار بيبقى عبارة عن نوع ضوء بتتحرك أمامه فكأن كأن هذه الكلمة تقول إنك لكي تتبع وميض ونقاط الضوء التي فيها لطف الله في حياتك وفي و... وما من إنسان من إلا لو تدبر إلا سيعرفها وبعضها لا يستطيع أن يكلم الناس عنه بعضها خفي بعضها سر لا يستطيع أن يفضح نفسه وإنما يلطف الله تبارك وتعالى به لطفا في قضائه وقدره لطفا في, في, في, في توجيهه للطاعة لطفا في ستره لطفا في اختيار طريق دون طريق وهكذا أنا أتذكر أبو أب لباب هذا دائما أقول أبو لباب هذا أدرك فورا درجة الانحراف الذي وقع فيه في لحظة واحدة هو بس عمل كده بيده على حلق على حلقومه فبمجرد أن فعل هذا يقول يعني أدركت شيئا أدركت أن يخلط الله ورسول عمتها. فذهب وربط نفسه في عمود في المسجد, المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو جاءني له ولكن الرجل شعر ولعل هذا يذكرنا مسألة التوجع واللوعة يعني الألم، إنما في حقيقة الأمر لما تنظر تجد أنه مجرد أنه أدرك ولاحظ أنه يعني يعني لاحظ هذه اللحظة لم يطل أمده معها فالحقيقة أن ملاحظته يعني أولا الطاقة النفسية التي تجعل الإنسان قادرا على أن يلاحظ غير الإنسان الغافل يلاحظ حركة لطف الله عز وجل في حياته وأنها يعني عبارة عن ومضات موزعة على شريط الحياة تلك شفافية تأتي إذا صدق الإنسان ربه عز وجل في أن ينظر وأنا أفعل شيئا لا أوصي به إخواني الحقيقة لكن هو بالنسبة لي أنا خلاص احترفته إنما أنا لا أوصيهم به لأني أحب لهم البساطة التي فقدتها لكن أنا بالنسبة لي اللي أحكي لهم ده عليه مؤثر جدا أنا أفكر بالورقة والقلم ومش عارف أقول مع الأسف ولا لا إنما أنا بقيت كده فأجيب ورقة وعد اكتب نقضي كتابة فلو ان الانسان صار يلاحظ لطف الله عز وجل بطريقته ويكتبه بقى انا بكتبه واحيانا احمل في يعني مش احيانا دائما معي ورقة الحقيقة في جيبي دائما فيها هذا اكتبه دائما لكن يعني أنعم وأكرم بإنسان يعيش هذه الحالة بدون جفاف القراءة والكتابة إنما نفعل يعني قد أمكث على مكتبي زمنا فعلا أعود بسا ساعتين أذاكر أدارس حالة من حالات لطف الله عز وجل وصدقني حضرتك يعني قلما أقوم من هذه الحالة وأنا كده يعني عادي طبيعي يعني أقوم عادة شاعر بزلزال الحمد لله بزلزال لكني أفضل أن يحدث هذا العبد وهو واقف في الصلاة يصلي او وهو ساجد وهو لانما احنا ناس بتوع اولاد مدارس زي ما بيقولوا بذكر او نكتب فتعلمنا هذه الطريقه ربنا يبطل بنا في قضائه وقدره لثني يليق بكرمه الله والله واستفدنا. والله جزاك الله واستمتعنا. خيرا انت حضرك احسنت إلي لا لا انت اللي احسنت الي جزاك الله خيرا وهذا هذه الروح الجميلة والجو الجميل وضيافة يعني الكرام ربنا يحفظهم وأجمعنا على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين يا رب العالمين في الدنيا سعداء بحضرتك وتشرفنا ونشكر الله, الله لك ويعني في النهاية تدعو لنا والله أدعو ب أنا أدعو, أدعو لله حضورنا ونقول آمين وإنما وإن نقدم يعني بين يدي الله يا إمامنا فتدعو وأنا لا لا وأنا وأنا أنت تدعو إن شاء الله, الله. الله. وأنا وأمّي نفضل اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا اللهم واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا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 فنسألك من كل خير سالك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من فضلك العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله يا رب العالمين جزاك الله, الله خيرا جزاك الله ايضا بارك الله فيك ربنا يحفظك ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين اخوتي في الله أنا أحبكم في الله وإلى لقاء قادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله يعني الكلام عن الإيمان يزيد الايمان